في الحال الخامسة أو الرجع ذهب أحتفل تطيب الثالثة عندنا في هذا اليوم وعندك يجب العمل من ضد يجب العمل من ضد الرواجح هو عندنا المسات السمتلات العاطية إما اليكون إيش إما اليكون ضدًا راجعا صح؟ وإما يكون وهمًا إذا كان الضد مرجوع ماشي وإما اليكون وهمًا وإما اليكون شك يا صح معلنا شك و ياشي و يقين هو ما بل... يتفق تحته وضع الرواديح فأما الضض الواليح أو اليقين هو يقين الأمر المنبث فيه و أصدق جدا أن الضض الواليح هو ما ظهر في ولاحب أهو رجحان هذا الأمر على أمر الأمر رجحان هذا الأمر على أمر الأمر كأن نقول من الضض الواليح أن لا يأخذ من الصلاة حتى ولو جاءه الشك فرض من شيء من لا انما الراجح على اليقين الاول وهو داخل في الغره المقصود الظن الراجح الراجح تبين لنا الراجح احد الامرين تفيح الامرين الله اما الغم فهو من طريق يثبت ان الامر الاخر مرجوح على الامر ليش؟ الراجح اللي هو المرجوح الوث الوه اللي هو يثبت بظمه القرينه انه لم يأخذ بالراجع بالأخذ بالمرجوع وأما الشكل استوى الطرفين يستوي الطرفان هذه النسبة لإمسان العقلية جاد فالقاعدة إمانة تقول يجب يجب فإذا هذا وجوه شرعي يعني يتعبى تمره به بالله يعني لا يمكن له أن يتخلف عن هذا وإن لا يجب العمل بالظلم الراجع قليما لأن الإسانس إلا أراد أن يتطرق الله للتعالى ستعى أن يتطرق بله عقيم الصلاة هذا يقين أن الله عمر بالصلاة فإذا أثر عليه أن يصل لهذه العبادة لهذا الأمر باليقين عليه الضم الراجز الضم الضالب الضم الضالب وهذه قائلة أصورية وهذه القائلة تشفه جداً قائلة في اليقين لا يزول هذه القائلة لها مجمونات لا عدرة بالصن البين قطع لا عدرة بالصن البين خطر. لذلك القاعدة عندنا تقول لي يجب العمل بالظن الرالح يبقى إن للظن المرجوع لا لا يجب العمل به لا يجب ولا يتحب العمل به ولا يعمل به فظن الرالح هو الذي يعمل به أصل يجب القاعدة من السنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشعر زور وإنما يستخصمون إليه فلعل أحدكم الحن لحجته من الآخر فأحكم له، منظر له عندنا المتخاصمان المتخاصم الأول ألحى من المتخاصم الثاني والنبي ينظر ويمعرص النظر في المتخاصمين المحاكمين غالب على ظنه بلحن الأول اللي هو تفوق عليه بالحجة يعني فغالب على ظن أن الحق معه مفهوم، كامرأة تقول امرأة مثلا أتت امرأة تختصم للقادي وتقول ضراتي ضراتي ضرات فتأتي طفرة الغرة لها فتقول ماذا ربطوها فتأتي الكولات فتقول انا, أنا أصالتاً الناس كلهم يشهدون أنني محصن معها وأيضاً أنا التي زوجتها لزوجها فلما أضربها وأقدت تعذي الإحسان في الإفتانية فالإحسان هذا وزيلاً لإقناع القاضي على ما دامت تخصد وهي التي زوجتها فإذا مسألة المضرة الحاملة على الإضرار كثيفة لسة وطيعة عليها لسة طويلة فهنا تقول ما تتأمت بإيش؟ بحجن فالقادي سيحكم أن الثانية ذاتي دربة دولة للأصل غير موجودة كبير جبلة بالمرأة على الغيرة صعروفة وأن الغيرة قاتلة بالنسبة للنساء رأيتك أن تصنع النساء النساء نفسنا بالغيرة رأيتك أن تصنع عائش الله عنه وظهر بصحبة الطعام عندما بعثتها زينك كسبت كسارتها من الغيرة من الغيرة متحكمة فلما جاءت الأولى لحنت بالقوم فاطلع الغاري بأن غيرتها وإن كانت موجودة لإبنها لا تحملها على النساء والثانية على الأصل فإذا تكون النساء من من؟ من, من الثانية فالنساء يبين ذلك يقول وَلَعَلَّ أَحْتَكُمْ أَلْحَنْ بِحُجَّتِكِمْ مِنَ الْأَخْرِ فَأَحْفُمْ لَهُمْ أنا ما لي أتا لا أحكم وليّة بالصن وهنا يتعظر اليقين فأنا أصدر طائلة حديث النساء لما أنا بشر منهم فما بشر مسلكم وإنكم تقتصمون أيها والعلم عنهم الحل من بعض لكن هنا في الأمر الدنياوي سيحكم لك من في الأمر الدنياوي أما في الأمر الأخراوي أين أنت من الله الذي يقول لك الأمر الذي تروج عن الله لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدنا هي قطعة من النار فليأخذ أهل يترون لأن في عرصات يوم القيامة لا أحد يستيعني زي فاريون الله يلا فعلاً يختم على الأفوال ويتكلم الجوالي يختم على الأفوال ويختم على الأفوال ويتكلم الجوالي, الجوالي. فقرص المخصوص هنا الكلام على هذه الطائبة يجب العمل بالظامر الراجح جاء من النبي صلى الله عليه وسلم جعله وعندنا تذبقات كثيرة اولا شواله على المطالب التين في العمل على الظامر الراجح لعمل العدين يتعفض جداً أن تصل في أحكاة الشرق منها أولاً قبول شاهدين عليك قل الله لك ولاد يا أيها الذين أقولوا إذا فرقتم النساء بصالبهن لأيتهنى وأحصل إيهن وإذنكوا الله وربكم ولا تخرجون بيوتهنى لا تخرجون بيوتهنى ولا تخرجون إلا في حجن مبينة وتلك عدود الله قال الله جعل فإذا بلغنا أجلهن تأمسكوا هنى بمعروف أو فائلوا هنى بمعروف أكمله وأشهدوا لما يعدل المن ألا تطبيق عملي للعمل في صند الراجع على أمر في كتابة التعمل في صند الراجع ليش؟ شهود العدله يا اولاد على اداره المرض او ادراك المرض صحيح ولا لا؟ صحيح ممكن ولا مش ممكن؟ ترى يبقى ممكن والاحتمال ايضا الوهم ان يجركها طيب الحب وضع فطره وهو ارتكز على الشهاده فوهذا حاجه حاسه هي الناس خير من واطي الاثراف بعد الايه الثالثه بعد ما نصلي حاجه زي فقد جاء رجلان فشاهدها عن رجل لأنه السابق سابق مالاً بلغ نصابه فأخذوا علينا أبي طالب قد الله مرضى فقطع فعجع الشاهدان فقال قد أخطأنا عليكم فقال علينا أبي طالب لو علمت أنكما فصدتما ذلك فطعطوا أيديكمما ثم قال علينا أبي طالب عليكم أبي ديش دي بي ديش بي يعني أطبق القطع خطأ فأكون الزيت فألزمه هما بثيات الهات ولم يقوم من بعد ذلك شهاد لكن الضغط المقصود هنا الآن لما عمل علينا الفضل العاملة بالظل الرابط ما عملها باليقين لأن الوهن يدرك الشهوات الوهن يدرك الشهوات ومع ذلك شرع عوّل في الحكم على الهاتف وهو موجع حيات الرجل مشاهدات عدد حد أمر الرجوع أو الطلاب أو الملادة تستخدم توظيفها او يستخدمها الشرع, الشرع على شروط وشروط يمكن ان يدركه الوقت ويمكن أن يتواضع على الخطا أو الكذب ممكن لكن انما لا تبحث عن باطل النصر أن تاخذ عدالته الظاهره بقول ذلك العلماء اشدوا ذوي العدل من توظيف الاول في مساله الحكم بشهاده العقل ايضا من الامور التي طرا على الشرع انها تدور على الاحكام بالضبط هو أنه الزمن في العمل للخياس فاعتبروا يا أولي الأخصار وهو الأرواح الفناية فاعتبر أولي أل... ل... ل... إن في ذلك الأمر وفاة لأولي الأن ثلاث قول ذلك الأن ثلاث وإذا في أمره من الأمن أو من الأخر فتعوا به ونورده إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه نعلم عن الذين يستنفطونه أولي تكثير الناس كما بأن ذلك في الأصول فكل حكم ننزهه عن عند العلماء السياق هذا عمل الضبط هذا عمله بالضبط لا يمكن ان يكون غير بل توقع هذا القياس بل اقول كل حكم وقف ولو كان دليله حديث احاد وهو عمل الضبط وانكار على خلاف بين المحدثين يقول لا حديث الاحاد يفيد العلم ويجب العمل وهذه قله في المحدثين جمهور المحدثين والاصوليين يرون الاحاد لو ذلك دوم حديث الاحاد لا يجب العرف لكنه يلزم وبالعرف يعني ايش لا يجي بالعرف لان هو لاثين ولا احد لا يجي بالعرف اما الواجب فلا يوجب الاثنتين وحديثه فظرا المقصود مساله العمل بالقياس في مساله فنيه وايضا حتى في الكتاب في هو الواحد مساله فنيه ايه الفنيه الفنيه قلنا ان التسلسل الاستدلال فلو تاجر التضارب 10 او حتى اكثر مشوره فاننا نقول ممكن الوهم يدرك الروايه ممكن وهم يدرك الروايه ممكن نقول ان رواه راوي خفي على على الجامع او المعلم يروح وبعد ذلك وصفه وبشان وبشان حديث وايضا الاحتمال وارد الا لا لا يكون قابل للسلامه الكلام كله ادي امور تعتري الحديث ادي الاحاديث فلا ان نقول انه لا يوجد العيب بس بس نوقفكم الان احنا فين اسكت انا فين لان ظهر عليا ان انا انت في الأمور في فخر الاصل قد منال بس بسبحونا في الهواء وأنا تحت طارق بحرق وين إحنا؟ عجل الآن في قصة العظيمة هادي قصة وقصة قصة ها؟ <تصف> العمل العمل <تصف> إيش فقال عمل في الظن الوالي حالة؟ الظن العودة ما ظهرت في الطريقة يعني الخنز هنا يعني لا نعمل بالأخي هل ممكننا نعمل بالخنز؟ أنا أخذها لو بنتاجي تضيقوا معنا بصير التزين بل احنا لا بتطبقوها ولا عمليه على ان مش باليقين يعني مش بالقران بتوافق ولا حديث متواتر طيب اي نوع الحديث احاد وهذا الاصل فيه فإذا هذه المساله انك تنوط على مالك تابع على المبتدع عمل بقى المبتدع استاذ المبتدع ده اللي بنوط عليه المساله على الموضوع لا لا انت مشكس على ترى بص بالبتاع الاحاديث الذين ينزلون احاديث من مياه حاجه خدت ده نصوص القران يا حديث الهوات فانا او, أو, أو من قبل الهوات فنرد عليه ان القوام الاحكام وضابط الاحكام ترتكز على الاحاديث على, على الحديث ترتكز على الحديث الاحاديث او الاحكام وايضا من ذلك كما قلنا قبل كده السياسي ده يقول يعني لها كثير من أم أن أم أن أم الأمثلة، هذي أمثلة مثلاً؟ حرمة بيع السيارات حرمة بيع السيارات حتى يقضدها صاحب الوكالة أو صاحب المعرض السيارات حرمة بيع السيارات حتى يقضدها البيع يعني تلك لها من يشتري سيارة من وكالة ليبيعها لأنه تاجي سيارات فأتكلم معهم وبعدما اتفق على السعر وعجبته السيارة قال سأخذني جاء الرجل يريد هذه السيارة يسأله انت السيارة النوع هندا فيها كلا فأدى في السور التي تزمد السيارة من السيارة وقال جميلة بكام هو اشترى 50 أراضي 60 ألف اشتريت فأخذ منه المال قلنا قفت أين السيارة قال ستأتين لغضبك أو قال بعد ساعة ستشحى الميل الآن السيارة يحملها الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ حاملت السيارات وتأتيني بعد ساعة قلنا الآن أنت بيعت مال تملك قال أخذ ملكتك أنا اشتريتها أمس وأعطيت الرجل معه فكيف تقول أنني أبيع مال من أملك أنا امتبقتها فلاشتريتها واتبعت مال تملك صار المن منجزا له الآن مع تخيير الثلعة قلنا له الآن لا يصبح لك بحال تحوال أنت تبيع طال كيف لا أبيع طال لأنك لن تقبل هذه الزلعة قال لو مديلو قال دليلي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث على العباس صحيح من باع بعامن فباعه حتى يقضى في روايه حتى يحوزه في روايه اخرى قالت قلت الفرح حتى ينقله المساله دي طلعت على حتى الحوزة ان انا اجلس في الوكاله وبعد الوكاله ياتيني يشتريها من المجلس وجارها انا بدوها فبعتها للراجل وهن امامها الان ما يصح حتى يحوزه طبعا النقل له لطيفة علمية النقل من أجل الضباط إذا سلم نهى أن تربح مالك طبعاً لأن أنت الآن في الوكاة تعتهد الرجل خلط المال قبل أن يتحرك حجر وقع على التجاج فكاسب من يظهرهم؟ الجميع سيقولوا من الذي يظهر صاحب الوكاةه صاحب الوكاةه الذي يظهر لأن يظهر ربي حمالك يظهر رقع في الحصول فقال الرجل وكان فطيها من مش لاقي صح صح هذا البائع لا المعترض المعترض عليك في البيت قال وكان فجئا فقال له اقصاء من وجهين قال كي قال من الرجل الاول فان السلف قال من اشترط عقما وما رايت بشريا يركب سياره فساله ذلك قال بابا الثاني انا ارد عليك في أرد عليك إستدلالة، طالعا كيف؟ قلنا أنت الآن تعمل في حديث الأعحاق الأح... وحديث الأعحاق لا يوجد بالأيدي فكيف تحكم على مسألة وليس فيها تم التورطور؟ تفهمتم؟ ف... يا حبيب تفهمتم؟ يبقى إيه؟ سنورو تعليق بالطعامة التي تعمل منها الآن تجيبوا، تفتعلي، مش فهالي معرفة عشان بس أليكم نفهم يبقى روالعلي في رجل أول إيش هتفتار بأي اعتراض لحما با أنا شوفت الرجل أنا شوفت كان عندك نمرأ بأدراسك ضغط البطاية نمرأ كانت في أدراسك نمرأ نمر الرجل لسه مش فائد لسه نجول نمرأ السيارات في أدراسك لا ما في مرة أنت واحد مايزك بالدرمسيو في فني وداخل ألينا مين ما أنا رأينا ولا واعرف إينا بات يجب أن تفعه بكاوش ودي مثلا أخي أخرى في أحد كامل سيارات لا أعترض عليك هذه أدراسك فاعترض عليه وجود وقال للنفس وقال اشترط العامة وقال اشترط العامة والسلام ليس أكثر فعامة بحاجة صرح ولا لا اعترض الأول قال هذا اعترض فرعي لانا اعترض عليه في أصل استدلال أنت استدلال في حديث الأحاد لا يوجي بالعلم فكاد السجد فيه وتقول حرام وحلال هتتحرم وتتحلل على مسألة في حديث الأحاد مفلوم فاعدت النورة عليه بايش انقائب هتقول له العمل أو يجب العمل بالصن والصنب الراجح موجبه حديث الأحاد فحديث الأحاد يوجب العمل بالضر الراجح فإذاً نحن نقول عندما هذه القاعدة تساعدنا في الرابط عليك فلما سألني كيف تقول ذلك فالتريب عليك أن تقول ذلك قلنا النبي سلم قال إنكم تخصفون علي وأوعدكم ألي عن النبع فقال فأحكم له بما, بما أضم فقال قال قال هذه مسألة صنب مسألة صنب فقلنا إذاً رددنا عليهم التفصيل قال والقار ليس طعاماً قلنا في الأمر الثاني هو قال الآن أنت تتصل بظن على ظن قلنا نعم لأني أدرم على الظلم وظن هناك لأنني في قائل أخرى بقية لابد أيضاً تكمل هذه القائلة الأصولية لأن الظلم ينزل منزلة اليقين الظلم ينزل منزلة اليقين عند تعذر اليقين الظلم ينزل منزلة اليقين عند تعذر اليقين وهذه مسألة عظيمة يتنزل على رحالة هذه الشريعة الظرار لذلك طال قلنا له أما بالنسبة للسيارة فالسيارة شيء وقد وردت رؤية أخرى وقالنا نفسنا قبل سكيم قال قالوا بسيارة مالكتاع على شيء مالي وشيء ناجر في سياق الإنفاذ مفيد الإطلاق مش في مفيده الإطلاق ومعنى تفيد الإطلاق يعني داخل السيارة بياك يدخل الطعام يدخل يدخل الشراب يدخل يدخل اذا نتبع شيئا نذكر حساب النسب يفيد الاثاب وعندنا ايضا الراوي اعلم بهذه العائده لا معروفه الراوي اعلم بما بما راوى تعالى ما احنا ثلوي هو اهو الان داخل معاكم فذهبتش قال ذهبش قال لا أرى الا كل شيء في طعامه لا ارى كل شيء الا مثل الطعام يبقى صارت للطعام لابد تقبل ولذلك الانسان قرر ان تاع شيء اكل جاءت الكاز ارض الطعام يدخل نعم الشرب يدخل نعم لو جاز تدخل في ايه تدخل نعم الاموار تدخل تدخل الغرض المقصود هو ان عباده الراوي قال ولا عرفوا كل شيء يلك مثل مثل الطعام ارض خلال نعم الارض انه يخليها يخليها لهم يعني شيل بيها كله نقف خش يبقى اللي انت عايزه يبقى كده طبقناها فالغرض المقصود لما عليه هنا ده والاستنتاج كان بالقياس لازم يشيل على التعمق انا قياس صحيحا شديدا لانه جاء من الاثاث رضي الله تبارك وهو ده اللي اتفقنا كنا بنقول ده لو تحت اجل الله صلى الله عليه وسلم متاع شيئا فلا يدره حدا ينفذه قلنا التطبيق العملي عملنا بالظبط الراجل لازم بيعمل التطبيقات اذا في مساله البياس. أيضاً يمكن لنا أن نقول استعمال الملانين بالاستجاة لو كنت في طائرة مثلاً أو كنت في بقى في, مسألة في مكان بعيد لهابتل الصحراء مثلاً أو لهابتل البحار رحلة مثلاً نريد أن إنت يعني ترفع عن نفس جاء من مباح فلهابتل إلى بحرة فلا تريد أعمالات عزك الله كلف يعني ف... يعني الصحراء سهلة للإنسان أن يغطي حاجاته فأرد أن يغطي حاجاته ولم يغطي حجراً فقلنا هذا الحجر يقوم مطام شيء آخر نعم الحجر ورغب الحجسين المسلم ويبطني بتلاثة أحجار فأتهوا بحجرين وروزة فأرد في الروزة فالطالة إنها ريكس وبيروق مصطنى أحمد طالب بن مسعود وصريحاً بحجر التالي الآن المصود الآن حجر فهذا يصبح أن يستغل خير الحجر والنص جاء في الحجر ولا لا استخدم المناديل يستخدم كل اش كل, كل مثير للعين صب يعني مثير للعين ويكون ظاهره وغير مرتفع فيه لو اني اني استعمله واذا سالنا عن تدين قلنا القياس او بيع على الحكم لان المع الشريعه جاءت لتفرق بين المتماثلين واحد قلنا الذي طوله 60 يعني اشكمه الابتدائي اللي طوله مت، له جائزة فجاء الرجل طوله فقال أنا زيد قال إليك الجائزة للزيد قال عمد وجاءه وطوله مت قال لا ليس لك الجائزة لأنك ليس اسمك إيش زيد قل لما أنت بها لك همز لا فرق وإنه زيد وغينا عمد لا تسمع يا عمد تسمع الجائزة الجائزة اللي هو وصل الجائزة إيش؟ من طوله مت له جائزة قال من؟ لدي <تصفيق> لدي <تصفيق> خلاص؟ جاء زيزة قال إذاً زيزة أو جائزة جاء عمر قال أقولي مت يا ما يأخذ هذا ليه؟ لأنه لا ترطل إلى زيزة ولينا المعنى نعم المعنى واحد لأن الحوض يدور على الطول الذي يصل إلى المت صحيح أو لا؟ فإذا نقول الشرع لا يفرد بينا المتماثرين فالمنديس كان كجارة لأن المعنى واحد يفعل ما يفعله كجارة نزالة العين وهو طالب النحن وهو طالب بنفسه أيضا منه تفع به ولذلك ينزل منديته فأنا من هذا أيضا بالقياس والقياس الحق فيها على الظب ليس على اليقين الحق فيها على الظب وهذا بالاتفاق بالاتفاق بالطهار على أنك تستحمل للدين كان الحجارة وإذاً هذا تطبيق عملي للضاعدة يجب العمل بالظامر الراجع يجب العمل بالظامر الراجع ويمكن لك أيضاً أن تقول كما سبق النسوء الماضي أكل الضرافة نبدياً على الضبع وهذا الأكل أقول الآن تعاملوا على الضبع تعاملوا الآن مع الضبع ولذلك حتى أننا قلنا المفتر هذا جسد الضيب كانت مفاترة قلنا تجوه لتحديث كل مفاتر هذه الضعيف فأنا ظنّي على الأصل فمن جاء الجليل أكبر يقول الظلم هذا ما تبين هضو كنا أعلمها بالظلم أن تبين هضو وأن الستكريف كانت تصير فيها حراف وقد أصبح فيها أخوان الغم أيضا من التذبقات في العمل على هذه الطائلة بمهما يجب يجب العمل بالظلم الوارح العمل بالتليل مع وجود التليل الآخر الذي بغير التعرض لذلك أصاعتك إذا أخذت بدليل أحد أخذت بظنه فمبالك تأخذ لظن في أقاربه ظنه خطومة بلاك أنت إذا أخذت الحكمة بدليل بظن قال السلام لولا أنا شوق على أنك لأمرتهم طب السؤال فأنا مستحف هو اللواجب هو اللا محرم بدليلكم لا لا انا اشوفها قالك حديث متواتر لا مش متواتر منين لا مش متواتر انت قلت ثلاث رسائل بس قال بعد كده <تق Rose> <سرع بين> درس <مهن> <شكرا> روح في الاجابه فما هل في الامر هل حديث متواتر لا حديث احاد يبقى هل عمل عمل بايه دكتور احمد ايوه يا استاذ يبقى عمل بايه بالظن بالظن قال حديث احاد لو عرضها حديث اخر يبقى ظن عرضا سأقول لأ سميوضع في المسلسان به فلو كان في الظن هذا الترجيح إندي مرجحتي واحد على الآخر هذا الترجيح صامي لإني جائز جداً أكون أنا أخطأ الترجيح وإني يكون المرجوح إن أنا قلت بمرجوح هو الراجح وإن الراجح الذي سعمت أنه راجح يكونه مرجوح وهذا تستطيع من كلام إمامي له في المذهب الإمام الشافع عندما قال لأ لأ عندما قال كلامي صحيح، يحتمل، أو صحاب يحتمل، الخطط، فهو كلامه غيرين، انتجاه غيرين، لكن يحتمل الغن، الغن، الغن، يبقى أنه استعارض الحظ فيه للظن، فهذا أيضا تطبيق عملي لمسألة أن العمل للظن الواضح؟